وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار في شو يمكن سار بابي مخفوظات من الاسماء فرسلك تن ليا كم زن كم تن ايزان النجنشتن زني بيزن ان شاء الله ان الطفل كريم ان الطفل كريم أذن هو بيش ما هو يك المشبات بالفعل أن من ذلك نظريني دقريد أو أنين <تصفيق> أو الأغذية كما أنني أو فعله الطفل أبوايا أننا كي بوايا؟ اسمي النبوايا, اسمي النبوايا منصوب بوايا مرفوع نبوايا وبيشتريش أنيش لبداية كلامي شونايات فأقف بكس يبالي أننا لنا به بي. بيبالي إننا أننا دياد بالله أقرف فعل به أن الطفل أو فعله فاعله كريم خو أبي خبره هينش خبره أنش هي من أبي مرفوع بواه كريمين المسيح منصوبه بس ما كريم نيا يعني يعني هو لغز ينوى أن الطفل كريميا كان دينه منيت له باب المخفوضات من الاسماء كتير بكاوت معنى كريته بس يا بشواه منص منصوبات توابع منصوبات اشتواب ومخفوضات ايش ان شاء الله باب المخفوضات من الاسماء المخفوضات ثلاثه مخفوض بالحرف ومخفوض بالاضافه وتابع للمخفوض يعني مخفوض ما بس مخفوض يعني مجرور بالحرف اقال حرف جر يعني جركات ومخفوض بالإضافة يعني مضاف مضاف ليس أو إيش جركة وتابع للمخفوض وأقر تابعي مخفوضش إش مخفوضة جاء التوابع حد شاركي تابعي مجرور مجرورة تابعي مجرورة ليش مموى والمجرور يا والمخفوض بالمجاورة ليه لني هنا والمخفوض بِالْمُجَاوَرَةِ <تصفيق> يعني جربون بدلا وسيتي أقب بي كي نحو <تصفيق> هذا جحر ضب خريب هذا جحر ضب خريب يعني أما كني بزن مشركة كتيا كتيا كتيا لزمان أقب لزماني عربي أو هذا جحر ضب خريب إذا يعني كني بزمشك تيك شيئا بزمشك كنا كي هذا جحر جحروشيا مرفوعه مرفوعة شيء خبري هذا هذا جحر وهو مضاف ضب مضاف إليه بلان عرب خيون ديتي هذا جحر ضب خريب بجر يعني بجر بجر بس بصفية ضب يعني بلا مالين أماكم مجروشين لا شيء لا برشة لا برأواي كواجوارا حل لسرعة مشك قراءيك من هلا قرآن برؤوسكم وأرجولكم ها لقرآن ده وامسحو برؤوسكم وأرجولكم قراءيك من هلا وآياته وامسحو برؤوسكم وأرجولكم قراءة مشهور أرجولكم وامسحو برؤوسكم وأرجولكم رافضتين أما أكنا بلقاء ألا أما برؤوسكم المسح وأرجو المسح بلام علماء سي رديان هي لسر أما سي جوال رديان هي لسر أما يشيك كان أوي أما راسة مجرورة بلام مجرور بالمجاورة لاروين نحو شوى نموني هذا جحر ضب خليبنا كابو مخفوضات سير شار جوال أو سياني كباسة أصلة عند العلماء انكار امن منا كان ما من نوا فالمخفوض بالحرف هو ها او كتبي فقهه ان شاء الله شيخ ابن حزيم ترجيح شيء ادا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على دبر او رجل هم مسح شيها هم غسل شيها غس قراي ارجو لكم بوتيه بوغسله اما وارجو لكم وارجو لكم كبون مسح به او يك المسع على الجوربين والخفين وهذه فعش زوليك فالمخفض بالحرف <تصفيق> هو ما يخفض به من والى وعن وعلى وفي والباء واللام والكاف وحتى والواو والتاء ورب ومذ ومنذ لم جو ركيبانه داختن مشغول مكان با معنا كان من معنا كان إلا الى, الى شن معنا أمانا زوري كتابي عقيلش. اللبيب. معنا كان معناه يجي هي امانه ذوري هن او هل جرن بوك ابن عقيل لم اغني اللبيب لم جلدي يك هم مانكان يعني ذوريني مانكان كان هاتوا يل هر تي او هلا وندها تو، بين ك كلمات و بحروف جر. أما مثالا، خو تونا بياخد بمثالك بي و من شن معناهاتو وبشيت هب شيء من هي خوتي بيا مجهول كي نا من باشن يجي هبه وعن وعلى وفي والباء واللام والكاف وحتى والواوي والتاء ورب ومذ ومنذو فالسبعه الاولى حوتي هي كم لو كلمه تجر الظاهره تجر الظاهره والمبمره يعني هم اسم الظاهر جركا ومضمر جركا <تصفيق> نحو منك ومن نوح ومنك ومن نوح لا مثالك ذا هدشاتوا منك كافك ضميره ومن نوح اسم ظاهره الى الله <تصفيق> <تصفيق> الى الله مرجعكم مرجعكم اليه اليه تماشى الى الله اسمك ظاهري جرك إليه اليه الى ضمير مرجعكم جميعا لتركبن طبقا عن طبق رضي الله عنهم ضمير وعليها عليها وعلى الفلك هذياتها تحملون وفي الارض في وفيها وفي الارض ايات وفيها ما تشتهيه الانفس امنوا بالله بعد شو اسم ظاهر امنوا به لله ما في السماوات لله ما في السماوات له ما في السماوات والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمري يعني أو حوتيتر يعني شوارده حرفينا حوتيان هدوشي جرقا حوتيشان تنهى اسم ظاهر لم حوتيش هنديشان تايبة بهندك كلمو فمنها ما لا يختص بظاهر هنديك هندك لمانا طيبتنين <بحن دي وشي تايبتوها> بهندي الكاف وحتى والواو امانه نحو ورده كالدهان وزيد كالاسد يعني دهان اسد شيء مجروره وقد تدخل على الضمير في ضروره الشعر يعني كاف أشيت السر أشي في ضرورة الشعر ونحو حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجري ونحو والله والرحمن امانه مختصنين بكلمة كوا قاسنا سر هم ومنها ما يختص بالله وربي عند كلمات عندك حروف مانيه لم حرفانه اشك اسنس الظاهر او اناء بلان طيبه مثل منها ما يختص بالله وربي مضافا للكعبه بمرجع مضافه بولاي كعبه اولياء المتكلم وهو التاء نحو ت الله استاء مختصه بشيوه الله يان بربوا بمرجي رب مضاف ببولاي كعبه نك من رب البيت <تصفيق> تربي البيت بيت ما بس به ويا تربي الكتاب نعم تربي الكعبه وتربي اقرأ اضافي كي بولاي يخد شمك اوك بس الله وندرات وتحياتك ويا وتحياتك تحياتك بفتحك بوايا وتحياتك يعني قسما بحياتك وتحياتك ومنها ما يختص بالزمان عندك حروف يشمان هن يختص بالزمان وهو منذ ومذ أمان حروف فلام لاهن دشن منذ لاقل مذين اسماء نحو ما رايته منذ يوم الجمعه منذ يوم الجمعه او مذ يومين ومنها ما يختص بالنكرات عند لا حروف جرها تنهاى عن السائرين نكران بلان على غالبا وهو رب نحو رب رجل في الدار ربه وتقليل او تكثير في جمله وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للافراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى ام هم قيدانيه هي ضمير بمرجع غائب مفرد بمذكرش بيت و بتمييزكيش لدواء دا بيت ربهو بماث ربه ربه ش وتسراء ضمير ابيني وميركه وميري غائبا ايك ومفرد ش مذكر ش وتميزك حتو ربه فتيتا ربه فتيتا مو مرجعنا درست الربب ش ضمير اجل لدوي منذ واتمن منذ لك مذ اكريت شي بن اكري حرف جرا وكماك هات ما رأيته منذ يوم الجمعة اسمها حرف جر طالما قر نمونه شي هات بو منا ما رأيته منذ <تصفيق> او منذ يوماني بها يوماني برفع هات او جمليه بنسا ما I منذ him ما a منذ What كبينيت saw منذ since a day As a منذ there is a ونحو ما his منذ سافرت. منذ سافرت لدواء منذ يان مذ بين جمل كلمه هات وكلمه كان يعني اسمك هات عفوا اسمك هات مرفوعه يان جمله هات لو كانتها منذ يان منذ بن شيء ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب ظرف زمان قلنا ما رايته منذ علي شيء مبني على الضم في محل نصب ظرف زمان وقد تحذف ربه جاري واشهير ربنا جملها حذف ب ويبقى عملها بعد الواو <تصفيق> كقوله وليل كموج البحر ارقى سدوله علي بانواع الهموم ليبتلي <تصفيق> وليل وليل يعني رب ليل ورب ليل كموج البحر شوي واهب و يا شوي واهيا كموج البحر وكو چون دريا شپول عدد شده اپوشه شپول دريا بسرشت كتب قويه جريك تعليك وهنا دياره ارخى سدوله سدول يعني جمع سدل يعني الستور ستر يعني بالي رشي قشاو بسر بسره مو وليل كموج البحر ارخى سدوله علي راست الشوك الشويكي تاريك بويا شويكه تشونك بو بالان امتى مبستي شي ارخى سدوله علي بانواع الهموم شندين فجالونا راحتي بسند هناو قبو تشبيهي نار راحت كان كاتيا ده ما وتوا تشبيه كدوبشي تعليش شبكه نبره تو وبسر ده بسر شده وبعد الفاء كثيرا لدواي لدواي فاعش رب حذف بيت بلند بالزوارين كقوله مثلك حبل قد طرقت ومرضع فمثلك يعني ربما مثل شيء الشعر كان هنا ونقبيحه بيو ابيب ترى الشباب خاتو بزنين شلون ترجمي شكات لاخلاق المسلمان ونزيق بيت يعني زور عفريتي وقت وحيا حامل إشبوها حامل حب يعني حامل قد طرقتو يعني للشودة هاتوم بولاي قد طرقتو هم حامل وهم آفرتي الشيرداليش چندين آفرتي أكتوها هيا حامل إشبوها يعني چندين آفرتي الشيريش داو بمندالي هاتوم بولاي مشغولم كدوا لوي كوا شير بمندالا كي بدات فمثلك حبلى قد طرقت يعني جئتها ليلا فمرضع كابور بل يحف وبعد بل قليلا لدوي بلش بكمي بل, بل مهمه قطعت بعد مهمه حساب بل بل يلا حرف عطف لجاتي ربها توا وبعد بل قليلا لدواي بلش كحرف عطفة رب حذف ببلاً بكمين مه مه يعني صحراء وات الصحراء لدواي صحراء زور صحراء لدواي صحراء مريوا بهدم بل مه مهن قطعت بعد مه مهن يعني تشتكي شو زورم زور بالريوا وبدوني بدونهن أقله بلام أجر نبل ببيع نفع ببيع نوا أو ربش حذف بيه أما كم ترى زور كم ترى بويا حذف بيه كقوله كهاتش وكما رسم دار وقفت في طلله رسم يعني آثار يعني ربع رسم دار وقفت في طلله يعني شو متى ذكرياتي كهيبوا عليه شو متى ك يعني بقول آثاري معلك معه خارق بوا للجوري أو موقفه ككارتي خوي اللي بيني وما اللي بده بمردم رسمدار يعني رب رسمدار وقفت أكذت أن أموت في طلله يعني في آثاره وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن عمل الجري هنديك حروف زيادة هنوكم من وكو ما دينا سر من وعن والباء بلان كان ناقورا عملي من وعن وباء ناقورا مما خطيئاتهم يعني من خطيئاتهم أبيني عملي كدو ولو ما هيق عن قليل يعني عن قليل زائدة فبما نقضهم فبنقضهم فبنقضهم ما كزائده وتزاد بعد الكاف وربه ادواء كاف ورب ايش زياده فالغالب ان تكفهما عن العمل فيدخلان حينئذ على الجمل كقوله أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سأو كافحار في جرة كما سيف عمر كما سيف عمر لم تخنه مضاربه شعري أم شعراء ناوي نهشلا يعني هيك يقدر أكاني خوي يعني ببلايك لبركاني خويال تعزيده أقساه كات ألط أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد يعني يوم الحرب بدابر يزكم خوان أصل فصلة كم سر شوري نكدم لروجي شردة تجد لروجي شري كما سيف عمر لم تخنه مضاربه وكجون سيفو كوكوتشون سيفو عمر يعني سر شوري كما سيفو عمرين لم تخنه مضاربه وقوله ربما أوفيت في علم ترفعن ثو بشمالاته ربما اوفيت يعني نزلت ربما نزلت في علم علم يعني الجبل شمالات بفتح الشين يعني رياح الشمال لا بك انا فتحه allah بسی خویه که من دشمن اومنه نزدم دشمن او کیه او کیه نیه دشمن من نزدم دشمن بیه نبی من شما تسرش خب زند دشمن چیه که یعنی رب من زور جر شما تسرش خب زندی دشمن حالشونه ترف عن ثوب شمالاتو جنب باو باران و بوریان و نداوا حد دشمن ها بیه من شما رم کدوبسرش خب که بوي تفتيش كي او نهاب كان بزاني ندجمل شويه وتش اكوتشي ناكه ترفع عن ثوبي شمالاته يعني الرياح الشمالي ترفع ثوبي يعني بس مدحي خويك كات وقد لا تكفه ماك قوله وجاري وشيا يعني ت عفوا ما من عناك لعمل نك فناء ربيش، ربما ضربة، تماشى ضربه مجروره بربما، ماك ولو زائدة من عناكت، ربما ضربة بسيف سقيل بين بصرة وطعنه نجلاء، ربما شاهدك يا. سيفي ساقيل أو هي سيفي بريقدارو تيج وبقوة بيت بصراء شوني كالشام معناي بيتك الله كثيرا ما باشر الحروب يعني لاش زور شرده باش دالي كدوى وكان منه بين جهات بصرة ضربة بالسيف أو طعنة واسعة بالرمح يعني باس شجاعتي خويك كام شمشير زود تيجا زود بقوته كفيرة السيف صقيل تشندين اشتبك وتوه بلام نجرة وتوه يعني كسرك أجر أشياء بيرش ولا دومن تيه ذيك اللي قبلنا لو أنت شمشير ذيك اللي قبلنا لو لوشي... أنت نا أو أنا جيب وانا نادت بحر شونك بدي كوتبيد حتى طعنة كبيرة كوتبيد أقتطع نك النجلا إشبه يعني برينا كقول إشبه زعمك خطر إشبه نجلا يعني الواسع يا الطعنة الواسعة البيينة الاتساع ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرة وطعنة شندين شتم بركوت ولا لش مشي لي دش من بلام كول من وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كمن ناس مجرم عليه وجارم وننصر مولانا ونعلم أنه يعني إما كسكي خمسر أخين أو يحليف معنا أو يكسمان سري أخين ومساعدين أخين أرزانين لو أش يمشي اوتكسكي امر زالم وانا اعلم انه يعني لا جاهل بن سوء ونعلم انه ظالم او غير ظالم او يكلموا لاديت كما الناس مجروم يعني مظلوم وجارمون اي ظالمون ام عادت عشر ثاته اوايا يعني وننصر مولانا ونعلم انه كما الناس مجروم اي مظلوم عليه وجارمون شاهد كتشي كما الناس كما الناس كما الناس مجروم عليه وجارم فصل واما المخفوض بالإضافة اما مجرور بالإضافة فنحو غلام زيد يس غلام مضاف زيد المضاف اليه مجرور ويجب تجريد المضاف من التنوين يعني كإضافة كده بتنويني مضافة كلابي كما في غلام زيد ومن نوني التثنية والجمع نحو غلاما زيد غلاما زيد وكاتبو ويكاتبون وكاتبو عمر بيوتي ونوني التثنية برام جاري مفرده كده نونيك فيه مثلا علي بستان زيد نوني نون <تصفيق> شياطين الشياطين الانس شياطين الانس هناك حذفنا كابو اقل جمع مذكر سالم نبي اقل جمع تكسير بو نون الجمع تكسير بو يا نونه هي مفرد بو حذفنا كده بس اختلف منه نوني التثنية والجمع نحو غلاما زيد وكاتب امرئ وهر وها لا إضافة دابيت شبكي أبي ألف لا بي إلا لحد شوني تايبتنا بونا من الغلام نابي وللي الغلام زيد كإضافة كدب كإضافة كدب ألف لاماك لا بي غلام زيد بنونا الدرس أعم درسي خمانا أشتواني بللي الدرس، أشتواني بللي درس, درس النحو درس النحو هذا مايه الدرس هارميه که او اگر اضافت کرد به الیفلم کلایه. بله من لکه دار لحن دشونه داد بونم نه ل اسم فاعل و ل ونه کفیه وتری اضافه کی لفظی الضارب و زیادن الضارب و بونم نه زیادن یعنی زیادن آو دین مناقشه این الیفلم درست نه آو هنی کوابت وتر مشتقات یا اسم فاعل یا اسم فعل. But the roots are in the same way The tree is in the same way And this type is in the third shapes Then this reminds us of meaning Because if لأن الإضافة تنقسم إلى قسمين اللفظية والمعنوية إضافة لفظية معنية لا تفيد شيئا من المعاني بل للتخفيف في اللفظ إضافة معنية بس لبر تخفيفه. اي لا يجمع نائك تانية على ثلاثة أقسام يكي كان ما يقدر بالله دوام ما يقدر بمن سيم ما يقدر بفي برام لا هندي كتابه بنيتا علماء اي كان بدو بشوا ما يقدر بالله وما يقدر بمن سيم يناهن بوي جمهوري علماء جمهوري علماء امس يناهن بس دوام اهانن ما يقدر بالله وما يقدر بمن بوي مال زيد مال زيد يعني مال لزيد خاتم حديد يعني خاتم من حديد بودوانا برام اي مكر مكر الليل مكر الليل يعني مكر في الليل مكر لليل نية يا مكر من الليل نيا مكر في الليل ويعند لبرنات حالي لبر قوي معناه في عندك العلماء هاتون وكان الناء ابي بس يبشر ما يقدر بالله وما يقدر بمن وما يقدر بفي بلام لغاله وجده اكري زيادشي كين يوم الخميس يوم الخميس كم يعني؟ يوم الخميس يوم من الخميس يوم من في الخميس وتشندين اضافات مانايا اكريش معركان يزور زياد كين يعني اوان ده اضافة جا رواية شد اضافة اكري بصفتك يخوي من باب اضافة الصفة الى الموصوف او الموصوف الى الصفة او الشيء الى نفسي او الى اسمي او اسم إلى مسمى لعلمي شرعيه زور شدهاته مو اكرين ام باسه زور زياد بكري والله ما هي كمشهوره سيشت منها ما يقدر بالله وهو الاكثر نحو غلام زيد وثوب بكر وما اشبه ذلك ومنها ما يقدر بمن وذلك كثير نحو ثوب خزن وباب ساجن خزت من حريره وباب ساجن وخاتم حديد شون ازانين شتيك شون ازانين شتيك لاما يان شتيك تقديرك لاما يان من ضابطي هيا عليك لو انا ضابطي خير بل من ضابطي منك ان المضاف بعض من المضاف اليه يعني مضاف بشي كلا مضاف إليه أو منا بولما الثوب خز يعني ثوب من خز ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز كما تقدم في بابه نصب المضاف إليه يعني الثوب ومخزن وهروها ساجن كما تقدم في بابه ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف ومنها ما يقدر بفي هذه شيء يقدر بفي ولكنه قليل نحو بل مكر الليل يا صاحبي السجن صاحبي السجن بو يعني يا صاحبي في السجن شنو جزانين يعني شتك مقدره به اذا كان المضاف اليه ظرفا للمضاف اگر بنيت مضاف اليه الظرف مضافك يا سبون السجنه كظرف يعني ظرف صاحبي السجن بو يعني يا صاحبي يا صاحبيه في السجن يا صاحبيه أو يعني ما بس القرآن كنبو يا صاحبيه في السجن أجناء قرآن شو ناتوا يا صاحبي السجن باش والإضافة نوعان لفظية ومعنوية لفظية ومعنوية لفظ لفظية إيش معناه كنيه بس يفيد ت تفيد التخفيف أما معنوي أو سما ندرسك معناي لام معناي من بعضية معناي ضرفيّة وشنين معناي تجلسك والإضافة نوعان لفظية ومعنوية فاللفظية ضابطها امران أن يكون المضاف صفة أن يكون المضاف صفة وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة Bottom line avez- aê, a gi áribu zay din. Giais- aê, a gi áribu zay din. A gi ást park Sai Girish Han Yakuun al musician Faf Juan. Dir Ashwa Or Jast Fred ki Aöre, An ca owner gefáil مضاف إليه ك يعني صفك إيش تيأكد بي مضافك إيش تيأكد بس إذا ضارب زيد لقل يضرب زيدنا فرقيش يا إيش ضارب زيدنا قل إعرابك أنا ضارب زيد أنا مبتدا ضارب خبر باشا جاء ضارب يعمل عمل فعله فاعل شيئويت مفعول به شيئويت انا مبتدأ بو ضارب خبر بو أبي, أبي ضمير تقديره انا أقرأت بو أنا مفعول به شيء تنك في فعلك متعدية ليضرب زيد هرشا مضاف إليه مجرورة لفظا منصوب محل نبوشي مفعول به كواب مضاف إليه لباب وصفة اسمي فاعل اسم مفعول أو أنا ومعمول الشيء معمول وصفك <تصفيق> أن يكون المضاف صفة وأن يكون المضاف إليه معمول لتلك الصفة والمراد بالصفة كما الصفه اسم الفاعل نحو ضارب ضارب زيد واسم الفاعل مفعول نحو مضروب العبد مضروب العبد يسمى مضروب العبد كيف كي, كي اعرابك مضروب العبد انا زيد مثلا زيد مضروب العبدي زور أسانة. احسنت مضروبكش قدرته باشه نائب باش مضروب العبدي كابو إستاء العبد مجرورة بلان معمول مضروب يانا معموله شنك تشيئك وكو يضربو تا ما مليل قلبك زيد يضرب عبده هاتشيك بيهي رأي نتواني أوصاف إعراب كي بكراسر وزني فعلك خوي لكالي الشيخاخ راوة شنك ماذا من مضروبة اسم مفعولان لشيء الشيخاخ راوة لفعليك مبد المجهول وقوا بلي زيد مضروب عبده وعد لك اسانا مضروب يضرب عبده او عبده نائب الفاعله ديار والصفه المشبهه نحو حسن الوجه حسن الوجه صح حسن زيد حسن الوجه كيف زيد حسن الوجه فالمبتدا زيد المبتدا حسن خبره باشا خبر المبتدا الوجه مضاف اليه باشا اما سچيه هل هو چونك حسن أكاد وجه معمول حسن او كاتراس المجرور مجروره بالانچيه فاعليه بو بيخسر شي بيخسر صفه مشبهه زيد يحسن وجهه حسن وجهه ما دام فعلي لازم فعليه كوابو إضافي لفظي دو ضابطي هيا أن يكون المضاف مضاف صفة وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة بمد شرطه أو كاتعتها إضافي والمعنويه والمعنوية منتفى فيها الأمران حد شيك صفة نبي ومعمول جنبي معمول نبي بصفة هو يعني أقل صفة شبه معمول نبي أو أو كاتم <تصفيق> نحو غلام زيد غلام زيد استأوى هل أصلاً صيفانية غلام بعشان ناس مفاعيل ناس مفعول نصفي مشابهة باش أو الأول نحو إكرام زيد إكرام زيد استأوى إكرام زيد إكرام زيد اكرام زيدين ايه زيدين معمول اكرامه نعم كواب ابي هادو شيها هم صفة بي واتيش و والدوة مش مضافي ليهش معمول صفه كبير او الثاني فقط نحو كاتب القاضي السام الصفة هاتوا ولا مزيدين زيدين نصفة تيايا نمعمول بعد دباريك امو او جملة هندك تيكالبو غلام زيد نا غلام صفيا نزيدش نزيدش معمولي صفياك ايش تانية فلم اقر صفاش بي صفاش بي او الاول نحو اكرام زيد اكرام زيد نا صفانات او الاول بنسى او انتفى الاول زم يشكمه هلاقب او الاول يعني انتفى الاول يكمنها تو يكمناها تو بمعنى شيء زيد معموله شيء نيه بالامسفناتوه لما لون مصدره <تصفيق> او الاول يعني بنسى انتفى الاول او الثاني يعني انتفى الثاني سنحه كاتب القاضي كاتب هرشا اسمي فاعلة برام انتفى العمل بوشي اقر بون من النموني بانتوا برامي شي زيد كاتب القاضي زيد كاتب القاضي آية تقدير غواية برامي زيد يكتب القاضي اشتوى ما مادام القاضي ليس بمعمول لكاتب لأنه لا يقدر يكتب القاضي ما دام بات القاضي معمولي تينيه معمولي اسم فاعله كنيه وتسمى هذه الاضافه محضه اما في اضافه محضه اي خالصه وتفيد تعريف المضافي بالمضاف اليه يعني كم اضافه ما بستوى هذه الاضافه المعنوية لأن أما يفيد بو برسله سري محضه اي تفيد المعنى تفيد المعنى وتفيد تعريف المضاف بالمضاف اليه ان كان المضاف اليه معرفه اج مضاف اليه معرفه بن غلام من اضافه مثلا غلام زيد نكره زيد معرفه كاضافتك أم اضافات تفيد المعرفه بلن <تصفيق> اكر مضافي لينه يرب غلام رجل غلام رجل اما بو معرفنيه بو تعريف نية. بو تخصيص يعني شي غلام رجل ليس بغلام للمراه خصصته خصصته بانه غلام للمر للرجل لا للمراه So ghulamu zaydin, laquil ghulamu rajulin. Işi kan bom ma'arifei, bot ta'arifei kan bom taqsisa. وأما الإضافة اللفظية, أما إضافة لفظي, فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا, وإنما تفيد التخفيف في اللفظ وتسمى غير محضة. والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالاضافه علماء خلافنا ايه مضاف اليه عامل كيش ايه مضاف عامل يا باضافه يعني بابرين إيش شيء اضافه اضافه كذن عامله ين مضاف عامله مضاف اليه معمول ملكيتي الراجح انه مجرور بال بالمضاف بس النسب الراجح انه مجرور بالمضاف كما قال السيبويه الراجح أنه مجرور بالمضاف كأليس صحيح كأقوال تيايا عندي قالين بالمضاف عندي قالين بالإضافة عندي قالين بالحرف المقدره بونمنا عليه مال لزيدٍ زيد بتشي ما جربوها عندي قالن مال لزيد لا ما كجرك دوا عندي قالن نبأ إضافة مادام هاتو إضافة هاتوا إضافة جركتوا عندي قالن نا مضافك عاملة هرسيا قولة غير واللهم أوير راجح مضاف قوي عاملك عملك اللفظية والمضاف إليه جر كدوا وتابع المخفوض يأتي في التوابع إن شاء الله تعالى يعني بمشي دواي هات م توابون بلا متابعى مجرور بعز نكر شنكا اليد باسى توابع بوقا لا أين دا وصلى الله على محمد.